اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت زهب الزمأ وابتلت العروق وسبت الأجر إن شاء الله